وَمَا وما أدراك ما يوم الفصل 111. ويل يومئذ للمكذبين 112. ألم نهلك الأولين 113. ثم نتبعهم وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فقدرنا فنعما قادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 124. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون 125. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب 127. 119. وإنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين 110. هذا يوم لا ينطقون 111. ولا يؤذن لهم فيعتذرون 117. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 119. فإن كان لكم كيد فكيدون 110. ويل يومئذ للمكذبين إن 112. إن المتقين في ظلال وعيون 113. وفواكه مما يشتهون 114. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 115. إنا كذلك نجزي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 117. يومئذ للمكذبين 118. فبأي حديث بعده يؤمنون 119.